قالوا ليوسف و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى ابينا منا ونحن ع ص ب ة ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين أ ق ت ل و ا يوسف أ و ط ر ح و ه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا وتكون و ا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غيابه الجب يلتقطه بعض ا ل س ي ا ر ة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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أ ن يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده ّ آ ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك ع ل م و نجزي المحسنين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 وان كان قميص ه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميص ه قد من دبر قال قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم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 م و ن ن ي إليه و ع ه ا ل ن أ ص ب إ ل س ي للعلوم ن ا ل ج ا ه ل ي ن ف ا س ت ج ا ب ل ه ربه فصرف عنه كيدهن فصرف إنه هو ا ل س م ي ع العليم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 يا صاحبي السجن أ ا ر ب ا ب متفرقون خير أم الله, ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء سميتموها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 ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر واقريابسات لعلي أ ر ج ع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون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 ف ا س أ ل ه م ا بال ا ل ن س و ة ا ل ت ي ق طعن أ ي د ي ه ن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ راوتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من س و ء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 وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس ل أ ن ب ا ر ه بالسوء إ ل ا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا, وادخلوا من أ ب و ا ب متفرقه وما أ غ ن ي عنكم من الله من شيء إ ن الحكم إ ل ا لله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 قالوا فما جزاؤه إ ن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا ب أ و ع ي ت ه م قبل وعاء أ خ ي ه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أ خ ي ه كذلك كدنا ليوسف ما كان ل ي أ خ ذ أ ق ا ه في دين الملك إ ل ا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 و ه و خير ا ل ح ا ك م ي ن ا ر ج ع و الا إ ى بما ك علمنا وما شهدنا ا إلا بما علمنا م و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 私の思い出は変わっていない。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 و أ ع لم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه ل ا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا ق ا ل و ايها ا أ ي العزيز مسنا و أ ه ل ن ا الضر وجئنا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 قالوا أ ئ ن ك لانت يوسف قال أ ن ا يوسف وهذا أ خ ي قد من الله علينا 「あなたは私の手を借りてくれたので يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولن ファソラキライロコーラーボーンインニーラージドリハユーソフ و ラウラーントファンデドゥーンゴールドーラーヒイン ف ل موسوعه النابلسي ب ش ي ر أ ل ه ر ا ا ق للعلوم أ م لكم أقل أ إني ن الاسلاميه ل ه م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 قد حقا جعلها ربي وجاء ق د أحسن أ بي إذ خ ر ن من ي ل س ج ج ن و بكم من البدو من بعد أ ن نزغ الشيطان